ما عاد به كامرة دام الجمر ضار كبر ليالينا لمقدر حجابها اظلم علينا لها كنا غرابا طال نور النجوم غضابها البارحه في عيني النوم ما طاب. محاربها ومبغضها دابها يابعدنا بعدنا العين عرمش لهدب ابعد من طريف الشمال عنبها وقفت ما عضيت لبهام بالناب والنفس ما طواتها في عتبها حمدت منه للمخاليق وهب اللي سنين عمار خلق حسن ماعاد به قمره ما دام القمر ضاب ليالينا لمقدر حجابها اظلم علينا ليلها كنه غراب اطلع على نور النجوم وغضبها هذا وانا قلبي على من منصب والروح سيف الحزن حده ضرابها ولولا اليقين اللي تحكم بلا كان الفراق براس فسح طابها راحت مجمعة القرايب ولا حباب لبت ندام حبوبها اللي ندبها حياتها تسبيح مع ذكري وكتاب تعب وقيام اللي ما يخيب تعبها ها بكامره ما دام القمار ضا قبر ليالينا اللي مقدر حجابها اظلم علينا ليله كنا هدره طا على نور ورى طق الابواب ويا قل ما سمعتني قايل عربها ويا كثر ما تدعي وتطيل الاقرب ويا كثر ما طابت نفوس بسببها يا الله يلي ترجاك ما خاب يمرسل النفس ونفس قضا بها تجعلها في جنة الخلد محراب في عالي الفردوس غا طلبها ما دب الجمر مدام الجمر ضاب قمر ليالي لقدر حجابها. آه من شهدها يتباهى